سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا مَا تقولون ما لا تفعلون كبر مقتنعين عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فَلَمَّا زَعَوْا أَزَغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم بهم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 ولو كره الكافرون هو, هو الذي أرسل رسوله رسول بالهداوة دين الحق، هو الذي بله الحق ليظهره على الدين كله ولو, ولو كره المشركون, المشركون يا, يا أأمنه هل أدل لكم على تجارة هل أدل لكم على تجارتين جيكم من عذاب أليم ثومنا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأفوسكم ذلكم خير لكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا الله يا أيها الذين آمنوا كنوا وأنصار الله كما قال عيسى بذ مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من, من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أن ورب الله فآمنت طائفة فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا غا